Thank <laughs> <laughs> you. oder das ganze andere so أكيد ما شاء الله أكيد ما صح صح طيب على يعني في ال ال ال ال التي ننصب لي من وكيف وإنه إذن وأنه فإن شاء الله نعبنا بإذن وبإذن مصدرة وهو مستقبل مقصل أو مقصل لقسمين نحن إذن من قيمة وإذن والله نعنيهم بحرم البنى الناصب الثانث وإذن هو حرف جواب وجزائف عند سيد ود وقال الشلوم بين اسم واحد ومعنى يعني كذلك في كل موضع وقال الثالثيه الأكثر وقد طمح للجواب بدليل بذلك انه قال والحبك فقوله اذا ان نقص بمن الا مجازاتها بها هوني فبيقول إيه؟ ابن سيوري بيقول حرف الجواب والجزاء فبيقول إيه؟ النوع الالوجي يعني انا ساجئك الى الاكنوك فاذا الاكنوك بيجيوا يعمل حاجه ايه بنزل وقت جزاء او اما بيجي عمل حاجه فانت جزاته ايه عليه فالشلوبين العالم احمد قال هي كذلك في كل موضع يعني في كل موضع كده لازم تكون جوايز لازم تكون ايه جزاء عشان إيه؟ عشان ننصف يعني وقال الفلاسفه في الاكثر فخطط احد الجواب، ممكن تلاقي جواب بس من غير جزاء بدليل أنه محافظ بحبك فتقول اذا انا بنو صادقه اذا انا بنو صادقه دي جواب لكن مفيش مجزاها انت بتخبر ان انت تظن صادقه فبتجازيهوش على المحافظ شو يعني اذا انا بنو يعني إذا أعتقد أنك خالقاً بموك الدعوات تعلق النقود يعني إيه؟ جاء بسك تكون مواصبةً بثلاثة شروط. الأول أن تكون وقاعةً في صدر الكائن فلو قلت زي الدنيا إذن أكرمه بالرأة أكرمه يعني واخد احبك زي قال قالك يعني احبك فقلت ايه زي بالاذا أوك اوكرم او يعني ايه مش ده يعني زي من سيجي اوك فقلت ايه زيبن بالهذا اوكرم ماشي في الحاله شروط فوق دي ماهو مش فرنسا اوكرم ما تنفع ليه عشان الشرط الاولاني مش موجود فيها اللي هو ايه ان تكون واقع يبقى يبقى اول شرط ده لازم يكون موقعه في صدر الايه كلمة الثاني يعني يكون الفاعل وبعدها مصطف بل ايه لي يكون ايه هو شرط ان يكون الفعل بعدها مستقبلا. فلو حدثك شخص من الحديث فقدت ايه دا تصدق رفعتك. لان المغطي دي ايه بالحياة. المعنى حدث كده كده كده فقدت ايه تصدق. ما قلتش ايه ما جعلتهاش في المستقبل. جعلته في الحال. بالحياة. يعني انت دلوقتي تصدق. فاصدقت ايه. فلو انت أصدق كده في حال ايه؟ هترفحه إذن تصدقه ما ترشي مصدقه ماشي؟ طيب الثالث ألا يفصل منها بفاصل غير القسم نحو إذن الأكريمة كان وإذن والله الأكريمة يعني ينفع تقول إذن أكريمة تنصرها أنا قلت إيه؟ إذن والله أكريمة تنصرها. تنصرها تنصرها أما لو حطيت فاصل غير القسم هذه ترفحها. قال الشياء إذن والله نرمي بحرب الحرب تشير تفدأ من قبل المشيء. إذا قلت إذن زيدون أكريم. هترونش أكريم أحباتوا ليه؟ أكريم مكان. جرس. وكذا إذا قلت إذن في الدار أكريم مكان. يبقى الأول زي دي يعني فصلت من دائم. إذن زي دي فصلت بإيه؟ من دائم. والتانية فصلت بشي بقمت كنا انت الداري والتالتة إذن يوم من يوم من جمعتي اوك ليه فصلت بإيه؟ لطرف في زمان. كل ذلك أقوم بإيه؟ درافق لو فصلت بأي حالة غير القسم أم قم بإيه؟ درافق أما لو ما أول فصلت القسم قم بإيه؟ درافق درافق فصلوا محمد Havas, بس ääni. Joo, miten se on? Se on